بوك تو شابته سبعة سبعة نمار الأعداد الأعداد يون نمر أنا أعد أنا أعد واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة يا نومار بن أعد حتى ثلاثة انا أعد حتى ثلاثة يا نومار العد أنا أواصل العد. بعطر، أربعة، خمسة، ستة. أربعة، خمسة، ستة. ثعبتة، سبعة, سبعة، ثمانية، تسعة. أنا أعد. أنا أعد. تونماري. أنت تعود. أنت تعودين. أنت, تعود. أنت يل هو يعود. هو يعود. واحد. الأول. واحد الاول 2 اثنان. الثاني اثنان الثاني 2 الثاني 3 الثالثه الثالث 3 الثالث ال أربعة الرابع أربعة الرابع خمسة الخامس خمسة الخامس شاسة ستة السادس ستة السادس al 7-lea 7 al 7 7 al Te rugăm să accesezi wwwbuc 2de pentru a downloada cea mai recentă versiune și pentru a vedea textul.